بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مروس ر ح م ة للعالمين سيدنا محمد نبيل ا أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه وسلم اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ع ل م ا وتب علينا انك أ ن ت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيل امي وعلى آ ل ه وصحبه وسلم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 يبقى ا ل أ م ر عندها مستسعر شوية لما أفضل عن ت ب شويه فمين ي ولا إ لماذا ن م تتزوج كده ولا, يبقى, كدا ولا كدا؟ يبقى معناها ايوه تطلب إن هي تتزوج من من هو أصغر منها برضو ده تتزوج أ ي ة و والسلام ز يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الأمر عليه عرض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 فعشان كده سيدنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تزوجها لعفتها قال أ ي و ا ء ظل معها إ ل ى أ ن توفت ما اتجوز ا عليه يعني مش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 أ ي و ة وفق لما هو اللي بيقدم السبت بلاقي الحد والاثنين والثلاث والاربع ة و ا ل خ م س والجمعه صح ولا ايه انما اللي ما بيقدمش السبت م ا ب ي ا ق ي ش ح ا ج ة خ ا ص فمن ي ولا ايه طيب ايه اللي قدمته قال ل ل ن ج م شن قال آ م ن ت إ ذ كفر الناس مش ا لنفسه يقول آ م ن ت إ ذ كفر وصدقتني إ ذ كذبني الناس و و ا ستني بما لها ا ز ح ر من الناس ي ب ق ى ا ذ ا في ع ل ا ق ا ت ط ي ب ة و و س ر ي ة بن سيدنا ا ل ن ب ي ع ل ث ا ل س ل ا ما لما فيش م ن غ ص ا ت م ع لشانا اقول ح ا ج ة كده و س م ح و ن ي فيها ن ع ما باب ز م ي ل ن ا ج ا ي م ولان نعم ايه رأيك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 فقال لها لا تسمع كلامك فقلت له أنت لها أخصف تعبير لا أخصف ت ع ب بتتلكك ي ر ه م ع لها فهمين جرادات ل البعض ك ك ش اراك ف شوفه ك و شوفه ح ل ج و ن ا ما ت ت ل ك ك ش و ت ي ج ي ت أ خ ذ ب ا ت ه من الشيخ ع ح ت ن تضعه هو في الولعه ة وتطلع المولانا انت سال ينفع ينفعش طيبة ومتينة وقوية وتستمر حتى بعد زي ما د م ن ق وتخرج ل ل ل ا ا ا بتوجي قال ت انت م م ي سائل ن ا سيدنا فعمل وليه الله قصمان تبارك تعالى. اتجوز من تيم من بنات النبي عليه الصلاة、والصلاة.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 ايوه ايوه م د ل ل ن بركز ع ل ي ه م يعني هو لما اتجوز ا م سلمه ة رضي ا ل ل تبارك حين وفاه زوجها هو اتجوزها لما كان عنده اتنين انما اتجوزها ما من ومن من البيت وبتحمل اعولها انه عشان يبين بدل ما لها من وراء بابه لها الناس واروح مسئولية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 لا لا بعض الناس يفهمون انه يدلل عليها يعني لا لا لا, لا. فهمهم خاطئ انا أ ن ا أ ن ا أنا, انا انا سيدنا ابوك وسيدنا عمر ز ما بقول ع بعتها له عشان ي ش و ف مش دلل عليها كلام بس بعته ليها ش و ف ب ع ت له عشان ي ش و ف بعتها له عشان يشوفه اقول ليه تاني بقى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 قول ايه بس اقول بس م ن عاوزك تكلم القليل اللي هو بيعمله اذا احنا بنقول حاضر بنقول سيه ال م يعني ا ب بعض ي المحامين اللي الناس ان احنا حتى عندنا ع د ف بيبقى ع ايه ر ف الحق و ح د عنه, عشان هيجبض. بيبقى عارف الحق ويحيد عنه عشان هيجبض. هذا الكلام ا ل ل ي أ ن اعوذ ز أ به فما ع ل ي ن ا إ ن ه بقى سيدنا النبي ع لما ا ا ل ل س ل م تزوج السيده خ د ي قال هنا النبي على السلام أيوة لما ت ج و ز قال تجوز ب ع د ايوه ب ق ى إذن هم ا ا الشباب خلص الشباب وعنفوان الشهوة الشهوة انتصرت ر وهتجوز خلص خلص ع ن حدة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 ا لانه ي ج ن ان يكون هناك الكلام المستشرقيه ع ن عندهم ي ويجب ن ان الذي م يكون مرة هناك ل ي ع ن د م الكلام ل ل أي هذا ا ا ل نعاوز م ن ا ل د ر س ق ا ل أ ي و ة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 هو لما تقف تحت ت ا ل ك ع ب ة ولا نجيب حتى تمثال رمسيس ونحطه هيجيب اخر ا ل ك ع ب ة ايوه واذ يرفع و ابراهيم القواعد من البيت و ا س م ا ع ي ل ه عمل ب ي ع م ل و ا ا لمين عشان يقولوا للبيت بتاعنا اه طب انا تقبل منا انك انت استمر عليه يبقى ا ذ ا بيرفعوا البيت جال أيوة. عشان رمز للتوحيد جال ايواء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 و إ ح ن ن ا ب ش ت غ ل زي إ خ و ا ن ن ا ب ت ع ان ل ي قال ي ع ن ي مش ل ا ب ك ا ل تحت ع ل ي ك م س ا خ ر فمن و ل ا ي ه أ ي و ف ا ل ع ب ان س بقول ل ب ي عشان ك ت ف ك ما يتزلعش م ن ا ل ح ج جب ر الرداء ب ت ع ك وحطه و ش ي ل عليه ف م ا جب ر ء ا ك ش ف ف ت سوقته خ ر مرشيا عليه نقولك جلبي جلبي ن ق و ان الجالبيه بتاعتها ن عاوز اغطي إ ي ه سوءتي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل البعث ي فخلاص يتزلع ما يتزلعش خلاص هو لا يكشف عورته مبدا أ مبدأ المسألة تأكل العامة حبيب ب كده كده ولا وعشان يقولوا تجوع ولا يا إيه في المسألة كده حرة س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 ولكنه اسود من أ ف ع ا ل الناس د هذا قريب من الحقيقه ة قال قال إزاي جال إنت مش عندك الكبس بتاع ا ل إنت عندك مش ك ر الكهرباء كتر وردة ب البيت كبس بتاع البيت بنحط لنا على الكبس بيتلحوة بيقض بيقول ا والواحد والإيه قال ما لنا سألا سينا مخالف ولا, ولا أنا بقول حاجة في في على متلحوة دون صح عنده من مش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 لمست لمست ولمستش م ت م و ت عشان تلمس بس ترفع ايدك و ت ش ا و ا كده بسم الله الله اكبر ب وتصديقا ك اللهم ا ل عليه ل و ايمانا بك وتصديقا بكتابك ن ب ي ب ك واتباعا ل س ن ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الله اكبر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 ك ي ف ي ة علاج المشكلات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ب أ ك ث ر ر ل س ي ل ة و ب أ ب س ط ه ا بدون ن ن إن اننا ق ص أحدا ا مش تسيرك ل ب ي م بنطبقهاش ا لا أ نقصي ن ا ما شالهم ب ق ا ت ك الجميع هو قال طيب انت عنك هو انت أنا حط دي بس ح ط د ي بس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 ف ع ش اقسم ن كده لك واحدة بمرة الجمعة يجيبوا تصلي و و و ل لك الرجالة ل ا ل س ي أ مع بجلال ع عشان يضيع ض المرة يقول لك ومرة ح ي يعني ه ن الله س يتموت في ا ح ج ي ع م حاج احنا لازم نعمل لازم عرفة في السنة مرتين. أكسم بجلال الله هذا مشروع طورة من احد المهندسين من مصر مش من حته ة على يعني بعضكم عارفة على ان عارف. ن احنا الحاج السنة نعمل مرتين إيه يعني المالع في ايه